الدرس التاسع بعد المئة من الجنداني في حروف المعاني. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. قال المراد رحمه الله تعالى متى فيها أنها اسم من الظروف؟ هذا هو الحرف الواحد الثلاثين. هذا هو الحرف الواحد الثلاثون. قال المشهور فيها أنها اسم اسم من الظروف وهذا هو العصي فيها. لكنها ثلاث في الواتف ذيل عقيل بمعنى من قال قال المشهور فيها أنها اسم من الظروف تكون شرطا واستفهاما قوله تكون شرطا واستفهاما أي أنها تكون اسم شرط فتجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني قابل الشرط متى ما يصبح متى ما يصلح قلبك تصلح جوارحك هذا شرط وانا استفهاما استفهاما ضابطها ان هذا السؤال عن الوقت ضابطها ان هذا السؤال عن الوقت متى جاء زيد هون جاء زيد بكره اي ان هذا السؤال عن الزمان وانما ذكرته هنا لانها حرى لأنها حال تكون حرف جر بمعنى من تكون حرف جر بمعنى من لكن في لغه خاصه قال في لغه هذيل تضف ايضا ولغه عقيل ولغات عقيل ولغات عقيل قال وذكرت وانما ذكرته هنا لانها تكون حرف جر بمعنى من في لغتي هذيل وعقيل كقول الشاعر ابن بما البحر شربنا بماء البحر من نسبة لأهل البصرة جعلوا شربنا بمعنى روينا فضمنوا شربنا معنى الفعل روينا وقالوا الباء على حقيقتها الباء على حقيقتها فشربنا بماء البحر أي روينا بماء البحر ثم ترفعت متى لجي خضرا لهن نعيم. وأما بالنسبة لاهل الكوفة وهم الذين يقولون بثناء حروف الجر ماذا قالوا قالوا الباء هنا بمعنى من شربنا من ماء البحر اي شربنا من ماء البحر ثم ترفعت اي ترفعت خراطيمها متى لججين اي من لججين يعني واللجه هي يعني العظيم من الماء العظيم من الماء متى لجج خضر أي لون البحر أخضر لهن نائج أي لهن صوت والنائج المر السريع أي مرة يعني مر الماء سريعا في تلك الخطاء الخراطيم التي توهموها معنى هذا البيت أن العرب كان عندهم توهم يقولون هذه السحاب الذي السماء يعني إنما يعني تأخذ الماء من البحر ولها خراطين طويلة لها خراطين طويلة تنزلها البحر فتأخذ هذا الماء حتى ماذا حتى يسمع له جرجرة ويسمع له نعيق في ماذا في أجواف هذه الخراطيم فإذا أخذنا الماء ماذا ماذا يفعل هذه الخراطيم ترتفع ترتفع في أحد المطر وهذه إنما هي خرافة من الخرافات التي كانت عند أقوام من العرب والعراب والله سبحانه وتعالى أبطل هذا وبينا أن إنشاء السحاب من عنده وإنشاء السحاب من خلقه قال الله عز وجل وينشئ السحاب الثقال أي ينشئ الله السحاب الثقال ان شاء الله سبحانه قال فهذه عقيده فاسده ينبغي عقيدة فاسدة التنبيه عليها والله مستعان قال اي من لجج متى لجج اي من لجج ومن كلامهم اخرجها متى كمه اي من كمه والكم هو ما تغطى به اليد ما تغطى به اليد ماذا يسمى كم ما تغطى به اليد من الثياب يسمى كما اي من كمه والله سبحانه اعلم قال نعم الحرف الثاني والثلاثون قال حرف من حروف الجواب وفيها ثلاث لغات نعم بفتح العين ونعم بكسرها وهي لغه ابتلانه بها قرا الكسائي ونعم بابدال عينها حان حكاها النظر بن شبعيل وبها قرا ابن مسعود وهي لتصديق مخبر ما معنى تصديق مخبر ساتي مثاله أنها تصديق من أتى بخبر أو إعلام مستخبر يعني اجابه سائل ما هو من هو المستخبر طالب الخبر وهو السائل المخبر الناقل للخبر والمستخبر طالب الخبر وهو السائل قال أو وعد طالب أو وعد طالب يعني إذا تقدم عليها طلب فقال المخاطب نعم اذا اذا المتكلم خاطب المخاطب بطلب فقال المخاطب نعم ايش معناها وعد بالامتثال وعد بايش بالامتثال امرا او نهيا اما انه يمتثل قال أمر واما يمتثل ماذا آه يعني آه يعني الترك اما يلتزم الترك او يلتزم الامر أو فعلا الأمر فعلا الأمر أكثر قال قال وقال فالأول تصديق مخبر ناكي قولك نعم لمن قال قام زيد ما من هو المخبر ناقل الخبر إنسان أتى بخبر قال قام زيد قلنا نعم يعني تصديقه هذا كلام صحيح والثاني قولك نعم لمن قال هل جاء زيد زيد ما معنى إعلام مستخبر إقابة طالب الخبر وطالب الخبر هو السائل يعني إقابة السائل هل قال زيد؟ نعم يعني ثبات المجيء لزيد قال أبوعد الطالب والثارث يقول لك نعم لمن قال اضرب زيدا لمن قال اضرب زيدا فأنت تقول له اضرب زيدا يقول نعم ما معنى نعم منه وعد وعد لك أنهم سينفذ ما أمرته به وهذا ضرب زيب. اي نعم أضربه والنفي كالموجب النفي كالموجب أي كالمثبت والسؤال عن النفي كالنفي السؤال عن النفي نفي قال في, في الموجب والسؤال عنه تصدق الثبوت وفي النفي السؤال عنه تصدق النفي وتقدم الفرق بينها وبين بلاء عند الكلام على بلد قال وزع بعض النحويين ان نعم تكون حرف تذكير لما بعدها وذلك اذا وقع صدر الجمله بعدها نحو نعم هذه اطلالهم يقول لما هي حرف تذكير يعني تذكر ما مضى وهذا يحتمل التاويل هذا من التأويل القديم ماذا ما هو تأويله أنها تؤول على تصديق المخبر على تصديق ماذا المخبر أن المخبر قال هذه أطلالهم فصدقنا قلنا لو ايش نعم هذه أطلالهم يعني فهي تصديق لمن نقل هذا الخبر هذا تأويله قالوا عبارة سيبيوي فيما يقوله نعم عده وتصديق عيدة وتصديق. التصديق للمخبر والوعد للطالب. قال بعض النحويين يعني أنها إن كان قبلها طرف فهي عيدا غير، وإن كان قبلها خبر فهي تصديق لا غير. والله أعلم والله أعلم. قال نحن وهما وهمنا الحرف الثالث ثلاثون والحرف الرابع ثلاثون الخامس ثلاثون. إذا وقع صلاة فيها خلاف تقدم ذكره الله أعلم إذا وقعت بين أصله الخبر أم بين أصله بين أصله ذلك بين أصله ذلك. قال هيا هذا الحرف الثلاثون وهي حرف نداء ينادى بها البعيد مسافة وحكما ما معنى مسافة البعيد بجسمه وحكما الغافل الغافل أو الساهي، الغافل أو الساهي، منادات الغافل أو الساهي، الغافل أو الساهي بعيد حكمه، والذي ثعل جسده هذا بعيد ماذا؟ الله مسافة البعيد مسافة هذا يعني ماذا؟ يعني واقعا أو حقيقة هذا بعيد حقيقة. قال الشعر هيا أم عمرين هذا نداء ولذلك أتى بعدها ماذا المناذم الصوب لأنهم ضاف هيا أم عمرين هل ليل يوم عندكم بغيابة أبصار البشر سبيله قالا واختلف أن حيوم في هئها هئها اختلوا فقيل هي بدل من همزة آية وهو قرء من سكيت الخشاب من الخشاب قال هو عبد الله بن أحد محمد في السنة سبعة وستين وسبعة وستين وخمسمية قال الشعر هي أم عمر طيب عند قوله ماذا وهو قلب السكيت سكيت هذا له كتاب جميل قال ابن الحشاب وهقيل هي أصر لا بدل نعم نعم هناك تنبيهات قال, قال وقيل هي اصطلا لا بدل وتقدم مذهب من قال ان يا واخواتها اسماء افعال والله سبحانه وتعالى علم قال الباب الرابع في الرباعي الباب الرابع في الرباعي وهذا ايضا لو تعدونه وترقموه ترقموه قال وهو وهو من الرباع المتفق عليه واختلف فيه هذه هي اقسامه والرباعي هو مهكات حروفه أربعة الحرف الذي هجاءه أربعة أحرف وجملته أو جملته أي جميعهم تسعة عشر حرفًا قال إذما هذا الحرف الأول إذما وألا الحرف الثاني وإلا الحرف الثالث وأما الحرف الرابع وإما الحرف الخامس وأنتم الحرف السادس وإيا الحرف السابع ويمن الحرف الثامن وحتى التاسع الحرف التاسع وحاشا الحرف العاشر وكان الحرف الحالي عشر وكلا الحرف الثاني عشر ولعل الحرف الثاني عشر ولكن الحرف الرابع عشر ولما الحرف الخامس عشر ولولا الحرف السادس عشر ولو ما الحرف السابع عشر وما الحرف الثامن عشر وهلا الحرف التاسع عشر قال وها وقال وانا اذكرها أي وَأَنَا اذكرها هذا وعد على هذا الترتيب إن شاء الله تعالى وقد وفى بما أراد وأتى بالمراد قال لا لا إذ ما هذا هو الحرف الاول من الحرف الرباعيه حرف شرط عند السيبوي تكزين فعلين هذا على الأصح إذ ما حرف حرف على الأصح حرف على الأصح ليشود خلاف و وتقدم ذكرها في اقسام اذ وانما ذكرتها في الرباع وفاقا لمن عدها فيه لكونها تركبت مع ما فصار كانهما كلمه واحده والصياح ان اذ ما حرف بسيط مستقل اذ ما حرف بسيط مستقل اذ ما قوله هو انما ذكرتها هنا ذكرتها في الرباع وفاقا ما يعرف وفاقا فعل لاجله هذا تعليل هذا من التعليلات التي يركز عليها. قال الحرف الثاني الحرف الثاني ألا قال بفتح الحذف والتشديد تشديد اللام. قال حرف تحضيض لا عمل لها. قال وهي مختصه بالأفعال كسائر الحروف التحضيض فلا لها إلا فعلا. نحو ألا فعلت ألا فعلت أو معمول فعلا ظاهر نحو ألا زيدا ضربت. اي الا ضربته زيدا ضربته الا شغال اما المر نحو الا زيدا ضربته ألا ضربته زيدا ضربته يعني قولهم المر أي مقدر قاله ممر أي مقدر قوله ظاهر الا زيدا ضربته يعني فعل به لفعل آه متاخر، مفعول بزيدا مفعول به مقدم، أو مضمون هذا مقدر، ألا زيدا ضربته؟ هذه الجمله هي التي هي من باب الاشتغال. أما الجمله الأولى، فضربت فعل زيد يعني فعل زيد، يعني زيدا مفعول لضربته ومعمول لضربته. قال وقال بعض النحويين جزء من الجملة بعد آيات التحضير قال الشاعر فهلا نفس ليلى شفيعها بوت ليلى أرسلت بشفاعة إلي فهلا نفس ليلى شفيعها طيب قال ولا حكت في هذا البيت ويأتي بأن ذلك في هلا قال بعضهم وأن لا يحتمل أن يكون أصلاء هلاء فأبدلت الهاء الها همزة أي لفظة الهاء همزة وقال بعضهم الهاء في هلا بدل من همزة اللاء ولا صح العكس لأن إبدال الهاء من الهمزة أكثر من إبدال الهمزه من الهاء فتحمل على أكثر أو لا حمل على أكثر أو لا وصحيح أن اللاء حرف بسيط وهلا حرف بصير كلاهما حرف مستقل فهلا حرف مستقل وأن لا حرف مستقل ذاكي أوله همزة وذاكي أوله ها وليست هذه من باب الإبدال ليست هذه من باب الإبدال قال وعلم أن ألا قد تكون مركبة من أن الناصب للفعل أو المخففة ولا أن فيها، فتعد حرفين لا حرفا واحدا هذه تعد مركبه قولي تعالى ألا تعلو ألا تعلو عليه ألا تعلو عليه. قال وقد أجازه وقد أجازه في أن هذه أن تكون مصدرية نصف الفعل. وما خبيت ثقله في السر ذلك رضي الله علماً. هذه بهدح الهمزه تنحل همزه اي ان شاء الله الى الله نساكم الله خيرا والحمد لله والعالمين.